حياكم الله بياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم باذن الله تبارك وتعالى ليله اخرى ومسيه امتع باذن الله عز وجل مع برنامجكم معابر سبيل ومع شيخنا الحبيب فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويلي حياك الله شيخنا الله قدرك في الدارين دمت في سعاده الدارين شيخ الحبيب زيته الجنه يا رب اذا احبتنا مع برنامجكم ولا زلنا في عبورنا الله تبارك وتعالى والفرار اليه عز وجل اسال الله عز وجل ان يدلنا عليه والي بإذن الله عز وجل توقفنا في الحلقة الماضية عند ملمح رائع فيما يتعلق بجواب الحكيم وأن الحكيم العالم الذي أفتى الرجل الذي قتل مئة نفس وإن كان الحديث معروف بقتل تسعة نفس افتاه بجواب الحكيم وفرع على هذا ثلاثة فروع الأول نعم لك توبة والثاني قال له ما الذي يحجب عنك التوبة والثالث دله دل على أنه يهاجر إلى بلدي كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل توقفنا تحديدا عند النقطة المتعلقة من الذي يمنع عنك أو من الذي يحجب عنك التوبة وهذا حسن, حسن ظن بالله عز وجل شيخنا الحبيب هذه المسألة وهي مسألة حسن الظن بالله تبارك وتعالى تحملنا إلى تفريعة أخرى وهي هل كان هذا الرجل الذي قتل 99 نفس هو أو نحن أو أي انسان في الدنيا يعرف بماذا سيختم له حتى يتكلم بهذه الأريحية ويوزع هنا هذا في الجنة وهذا في النار ويقسم الأمر وكأنه مملوك له أو لأبويه هذه القضية الشائكة جدا جدا لا يعرف أحدنا بماذا يختم له حتى نقول إلعن فلانا أو إلعن فلانا أو هذا ملعون أو هذا في النار أو هذا في الجنة أعتقد أنه تحتاج إلى وقفة مهمة جدا نجلي فيها للمشاهد الكريم وأن الموت يأتي فجأة ولا يعلم أحدنا بماذا يختم له فكيف يكون تعامله مع أصحاب الذنوب والمعاصي وتعامله مع نفسه والروح بين يدي الله تبارك وتعالى ممكن يموت وهو على معصي أسأل آه. الله ليختم لنا ولكم المسلمين بخير وإذن الله آه. آه. فضل الشيخ من الحبيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين هناك كلمة تنسب إلى عيسى عليه السلام أظنها في الموطأ يقول لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب أحمد الله على العافية فارحموا أهل البلاء لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب هناك طائفة من الناس يفعلون هذا بالذات الجماعه الذين وصفوا يعني قديما بالتكفير والهجره انهم لا يعتقدون مسلما غيرهم فينظرون الى الناس بهذا الاعتقاد وهذا من يعني مرض وخيم يوقع صاحبه على في الكبر مباشره الله لا رقيب له ولا ذنبله هم ومن سار على نهجي اتبع ما فيه على دربهم لان وإن كانت يعني فتنه التكفير والهجره قد انتهى اغلبها ان هذه الرائحه موجوده للاسف النار التبديع مثلا التبديع الجرح والتجريح التبديع يبدعون الخلق ويعتقدون انهم وحدهم هم اهل السنه نعم لا, لا نحن نقول يعني ارحموا اهل البلاء يعني كن مشفقا على العاصي إذا أردت أن ترده من المعصية إلى الطاعة وليس بغل يعني لا تعتقد أنه متعمد للمعصية واعتقد بينك وبيننا وبين نفسك حتى لو كان متعمد لكن أنا لا أدري ما قلبه عشان أحكم عليه متعمد أو غير متعمد لكن الذي يعنيني أن أرده عن هذه المعصية إلى الطاعة خشت أن يقع في النار نعم والله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله صلى عليه, صلى عليه وسلم الذي كان أشفق الناس على الناس لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين باخع أي قاتل لعلك ستقتل نفسك حزنا وكمدا عليهم أنهم فارقوا الإيمان وأنهم سيدخلوا النار خالدين فيها أبدا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا برضو الآية دي هي والآية الثانية اللي ورد اللي فيها كلمة باخية بمعنى قاتل تقتل نفسك فالمرء ينبغي أن لا ينظر في ذنوب الناس كأنه رب يحاسب ويحاكم ويتكلم ولا معاقب الحكم الحاجة الثانية اللي أنت, إليها. انت أشرت إليها وهي أن الإنسان لا يدري بما يختم له قد احنا في منظورنا البشري ننظر إلى إنسان يرتكب ذنبا ما ونقول هذا من أهل النار نعم حكمنا على العمل الحالي على العمل الحالي هذا لا مش على العمل الحالي نقول يعني قد مش أنا أتكلمش بالنسان حالي نعم. إن أقول هذا من أهل النار أتكلم بلسان هؤلاء الذين لا لا أنا أبصد على وضع الحالي على الموقف المعصي أو ذنب على وضع الحالي نقول نعم. هذا الذنب يدخل, يدخل النار, النار. لأننا نفرق بين الفعل والفاعل فالفاعل لا نستطيع أن نحكم عليه لإحتمال أن يتوب لكن نحكم على الفعل حتى أن ابن كثير رحمه الله لما تكلم مرة على الـ الـ الـ بعض النصارى ولعنه قال لعنه الله ان مات على ذلك <تصفيق> ثم تلقوا له تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فاشترط أن يموت كافرا ولأن الخواتيم محجوبة لا أحد يعرفها مطلقا فأنت لا تدري لعل رجلاً كان يعمل الصالحات فيما يبدو للناس كما هو الحديث الثلاثة المشهورين الأول من تسجر بهم جهنم دخلوا النار أولى الداخلين حابد وعالم ومنفط وراجل آخر كان يعمل المنكرات زي اللي قاتل 99 نفس. نفس ومع ذلك ختملوا بالجنة فالجنة والنار إنما هي ملك رب العالمين يدخل فيها من يشاء فنعايز أقول أن الفعل نفسه نحكم الفعل لكن لا نحكم على فعل الاحتمال كما قلنا هي أن يتوب في عمر بن خطاب رضي الله عنه لما قال خالد مسحي بن العاص لزوجته إن أسلم حمار الخطاب أسلم, أسلم, أسلم عمر فأصبح ملي بمثل مشيه المدلمي طبعًا رضي طبعًا الله عنه وأرضاه وإنت عندك حتى بصائل بخاري أن صحابيا كان اسمه عبد الله وكان يشرب الخمر ف وكان يأتي سكران فالنبي صلى كان يعني يقول الصحابة ضربوه يقول أنس فمن الضارب بن عليه والضارب بيده والضارب بالعصى ففمن رجيء به سكران فواحد لعنه فقال له لا تعني الشيطان على أخيك ليه لأن أي إنسان بيجتمل على معصية وطاع وعلى بدعة وسنة وارد المسألة دي وانا لما انت ذكرت قصة المسألة قصة الـ الـ الـ الإنسان قد يفعل الفعل في نظر الناس ويبدو عظيما جدا ومع ذلك فهو في, في الغيب مغفور له يخلي البنى آدم دائما يحتاط لنفسه إذا نفسه أراد أن يحكم القصة حاطب بن أبي بلتاع لما راسل المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله, الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم هيخزق ريش حاطب تبرع وكتب بعض الأسرار اللي هي النبي سعسان بيجهزه عشان يغزق قريشا وارسلها إلى نفر من قريش وعطاه لمرأة وضعت هذا الكتاب في عقاصها ضفرت عليه شعرها نعم فنزل جبريل عليه السلام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحاطب جالس وعمر والصحابة كانوا يجنسونها معه نزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن حاطبا فعل كذا وكذا والمرأة الآن في روضة خاخ مكان اسم روضة خاخ ومعها الكتاب في عقاصها في عقاص عقاصها في ضفايرها فانطلق علي بن أبي طالب النقداد من الأسود معهم ثالث ووصلوا فوجد المرأة فعلا جارسة فيه المكان فقال لها علي أعطني الكتاب قالت ما معي من كتاب فقال لتعطيني الكتاب أو لأقلبن الثياب في التفسير الزاتي وتجريد من الثياب لحد ما نعطر على هذا الكتاب فأخ... كأنها توصيف بلغتنا الدريمة خيانة عظمى طبعا خيانة عظمى ما يغيره نا. بأمر النبي نا. في غزة والغزوات يعني. طبعا ف أخرجت المرأة الكتابة من ضفيرتها وأخذه علي بن أبي طالب طبعا لم يقرأه وانطلق به إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام واتفتح الكتاب وقرأ وحاطب يسمع من حاطب بن أبي بلتعى إلى فلان وفلان يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى حاطب وقال ما هذا يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان ولكن كان لي قرابة أردت أن يحفظوا قرابتي أن تكون لهم يد عندي أن تكون لهم عندي يحفظون بها قرابتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم فقام عمرو وأراد أن يقتله وقال رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق الذي خان الله ورسوله والمؤمنين أو قال له كما في بعض الروايات يا رسول الله إلعن حاطبا فإنه خان الله ورسوله والمؤمنين قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدل فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فدمعت عينا عمر يعني حاطب سبقت له الحسنى سبقت له الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية ولما كان حاطب رضي الله عنه قاسيا على غلامه وكان يضربه ضربا شديدا فذهب هذا الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي حاطبا فقال من جملة ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال له كذبت إنه شهد بدرا فنعيز أقول ما أبعد البون ما بين ظن عمر وما بين حقيقة ما يكون عليه حاطب في الآخرة ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم أي صدقكم في دعواه أنه ما فعل هذا رضا بالكفر ولا, ولا ما فعل هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان فأنا عايز أقول لمن يعني ينظرون إلى ذنوب الناس كأنهم أرباب أنت لا تدري بما يختم لك نعم وقد قرأنا في الكتب وفي الحكايات عن كثير ممن ساءت خاتمتهم في أواخر أعمارهم وكانت لهم أعمال تبدو صالحة في أيامهم فنرجو أن يترفق هؤلاء بأنفسهم وما منا من إنسان إلا وينبغي أن يرمى بحجر إذ أنه مشتمل على مصي نعم نعم طيب جميل جدا شيخ الحديد طيب في أمرين لا يمنع التفريع وكثرة التفريع في هذا الباب لأنه مفصل هام جدا فيما يتعلق بالاعتقاد لأن الإنسان لو ختم له بحسن الظن بالله عز وجل فقد نجى بإذن الله تبارك وتعالى الأمر الأول وهو المتعلق بما تفضلت به الآن مسألة مع حسن الظن بالله عز وجل أن الإنسان لا يدري بماذا يختم له نقول أننا خلافنا ليس مع الشخص لذاته ولكن خلافنا مع معصيته ليس لنا خلاف مع الأشخاص لأن لو كان الخلاف مع الأشخاص لما قبلت توبة كل من تابوا من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وعرفت أعداوتهم البالغة للنبي وإنما الخلاف مع كفر ومع عصيته فلما انخلعوا من هذا الكفر لا أنا أعز صح لفظة في مسالة ليس خلافنا مع الأشخاص لا ممكن ليس حكمنا على الاشخاص ليس حكمنا طبعا خلافنا مع الاشخاص وارد اذا انا اهجره في الله واعاقبه والكلام ده تبعات, تبعات عليه او هي تبعات لما يتعلق بمعصيته التي تلبس بها اذا هذه النقطه التي يجب ان نقف عندها وان كلامنا ليس على الأشخاص كاشخاص وليس حكمنا مبني على مسألة المعصية التي هو وقع فيها طبعا لابد أن نكره كل معصية تقع في الأرض جميل كما قال الشافعي رحمه الله أو ما ينسب إلى الشافعي وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة لأنه أنا لو, لو أن رجلا عصى الله تبارك وتعالى وأنا نهيته أو أنا كنت أعصى الله تبارك وتعالى في مسألة ما وتركت النكير على رجل يفعل نفس المعصية لانني افعلها فقد اذنبته مرتين اذنبت انني لم انكر واذنبت انني افعل نعم وانا كنت اعرف بعض المفتين ممن ابتليوا بالتدخين وكنت يعني انهاه كثيرا عن التدخين ويعني احيانا ازره باللي ما بيني من العلاقه ما كان استطيع أن يترك يعني كان يبكي أنه لا يستطيع أن ينزع و أسأل الله أن يغفر له ففي هذه المسألة بالذات ما كان يجيب كأنه حياة من الله, طبعًا, الله طبعا يقول العيول كيف أقول له هذا حرم و أنا متلبس, وأنا متلبس به فلعل يعني لعل هذا يكون من حسن الظن الذي ينجيه و توفي رحمه الله و أخذ بالك أنه حياء من الله تبارك وتعالى أن يقول إن هذا حرام ثم أنا أفعله وكثيرا ما كان يتلع عليه هذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة أفلا تعقلون يقول فنزلني بمنزلة المجنون الله أكبر لا يعقل لا يعقل إنني أفعل يعني شيئا كهذا ولا أستطيع أن أنزعه أقد حاولت لأنني أدخن منه أنا بن عشر سنين سبحانه في فيعني كأن المسالة دخلت في دمي وقد حاولت وكثيرا ما قوامت وإلى آخره الكلام دائما نعم فأنا عايز أقول الـ الـ أما النظر إلى المعصية ذاتها فأنا قطع ننكرها فكلامنا نكون... مصب على المعصية. ولكن لا يمنع أن نحن يكون لنا تتصرف مع الشخص أكيد آه نهجره في الله يعني أكيد بل, بل الهجر في الله قد يمتد إلى آخر العمر نعم وهذا معلش ما ما لا أدري إذا أنا. كان في وقت في, في وقت في الحلقة لعلك كريد أن تتحدث عن كلام عن مالك أو, أو, أو مسألة الهجر في الله السادسة كانت تكون أو. هذه بداية حديثنا في الحلقة القادمة ماشي ماشي. فيما يتعلق بمسألة الهجر في الله عز وجل وهي المرتبطة بأنها حكمنا على معصية الشخص فانطلق الحكم من الكلام أو الفعل من الحكم على معصية الشخص للوصول إليه هو شخصياً وأننا هجرناه في الله تبارك وتعالى وهو مأخذ شرعي او حكم شرعي يجب أن يتخذ او يفعل مع نعم العاصي نعم جميل جدا أستاذ نكشيخنا أن نحمل هذا الكلام ليكون بداية منطلقنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل أرفع الله قدرك في الدرح أحبتنا في الله يكون بهذا الكلام الرائع الماتع مع الشيخ الحبيب قد وصل مركبنا إلى مرساه في هذه الليلة بإذن الله عز وجل على أمل أن نلقاكم على الخير والطاعة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل من برنامجكم عابر سبيل ومع شيخنا الحبيب فضيلة شيخ رسحاق الحويدي وحتى نلقاكم نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل